مَسَلُهُم كَمَسَلِ الذيذ ستَوْقَدنَا رَ فَلَمَّ أَض أَتْمَا حَولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم فَلََّا أَض أَتْمَا حَولَهُ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورهِم وَتَرَكَهُم فِي ظُلماتِ لا يُبَصِرُون صُّ وُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا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 الذيذ جَعللَ لَكُمُ الْأَرْبُ فِ الراشَ وَالسَّم أَبِنَا أَوْ وَأَزَلَ مِنَ السَّم إِمَا آ وَأَنزَل مِنَ السَّمائِمَاأَ فَأَقَْجَ بِهِ من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 أَكُم مِّن عِندِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ